وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من شاء ويهدي من شاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكره بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم موحي وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاهدهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فيه أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريض قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَأَطْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَعْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى قَالُوا إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ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 وعلى من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 نبي ملتنا فأوحى إليهم ربهم لننهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام ربي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد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 مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الليح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم ترو أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِنَّ شَيْئًا يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعْتِيزٌ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ لَنْقَرَفَهُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فهل أنتم مؤمنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأغلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ونومون وأنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم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 وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نَعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِأْسَ الْقَرَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّ عَلَيْهِمْ قلت ما التعوف إن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفقو من ما رزقناهم سرا وعلى نية سرا وعلى نية من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأقرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار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 وَمَنعَاصِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ نَّتْبِيتُكَ الْمُحَرَّم رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخطى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لا سميع الدعاء.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 إنما يؤخرهم ليوم تشقص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفتدتهم هراء وأنذر الناس يوم لهم العذاب فاقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريبا نجيب دعوتك ونتبع رسول أو لم تكون من قبل ما لكم من زواب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 فَأَنْتَ تَحْسَبُ أَنَّ اللَّهَ مُخْلِفُ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ